يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا قوات الشيطان وإن يتبعوا الشيطان فإنه يقرر بالفحشان وتنكر ولولا قرب الله عليكم ورحبته ما سفى منكم من أحد أفدا ولكن الضارزك من يشاء والله سميع عليم ولا يبتلئ الفضل منكم الساعة أن والمساكين والمهازمين في سبيل وليعفو وليسفعو ألا تحبون أيها في الله لكم الله وفور رحيم إن الذين يبون المساعد وفلات المعينات العينوا في الدنيا والآزر ولهم عدارهم عظيم يوم الدشرة عليهم أنسئتهم وأيديهم وارجلهم بما يعملون يوم يدين الله منهم الحق but فإن لم تدخلوا بها أحدا فلا تدخلوها حتى يدخل لكم وإذ فارجعوا وأستاذكم الله بما تعملون علينا ننسى عليكم نحن أن تدخلوا بيوتا غير مسكورتهم فيها مدار لكم والله يعلم ما تدخلون وما تكتلون يأتون الكتاب مما ملك إما من علم حي خيره وأتوم من من لَّنِّي أَتَكُمْ لَا تُقْلِهُمْ عَلَى الْبِيَوَاتِ إِنَّ أَرْضَ مَا قَصَرَ بِتَبْدَوَى عَرْضُ وَمَن يُقْرِضُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ ضَعْفِ الْكَرَاهِينَ وَقُرُونَهُمْ وَلَقَدْ أَنزَلَكُمْ عَيْنًا مُّعِينَةً وَمَا الَّذِينَ وحبكم وعفة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل إن كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكبون ذري ينقذ من شجعة مباركة زيطونة لا شرقية ولا غرية يكاد زيطها يضيء ولو لم تمسسخنا no يُخْصِرُ وَأَرْوِ مَا ألم تر أن الله يجسح آبث ثم يعلق بينهم ثم يجعله كما قدر القدر يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال في زعم بعضها ويشبه به من يشاء ويسبه عن من يشاء. I'm uh -huh. وَأَعْرِفَهَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِمَا لَا تَعْلَمُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ ۚ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا فورحجنا يعبدون لما يشركون به شيئا ولهم انكفرا بعد ذلك فولائك هم الفاسقون وأقيم الصلاة الزكاة بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لهم ليس عليكم ولا عليهم تلاحهم بعدهم لضواكم عليكم أعظمهم على بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحرم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليهم. أو بروت أموركم أو بروت آبائكم أو بروت أو بروت إخوانكم أو أو بروت أصواتكم أو بروت أعمامكم أو بروت عماتكم أو بروت أو بروت خالاتكم أو مالككم فاتحكم أو صديقكم ليس عليكم جناتنا تأكلون فإذا دخلتم فسلموا فإذا استأذنك لبعض شأنهم بأذن لما ينشد منهم لهم الله إن الله وطور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا فليعلم الله الذين يتسللون منكم مواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يشغهم حتنة ويشغهم عذاب والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن لهم شركون في الموت وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من أبونه آلهة لا يخرجون شيء وهم يخرجون ولا ينبقون بأنفسهم قهر ولا نبعا ولا ينبقون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كثروا هذا إلا إذ كن اخترا وأعادلوا but I لأنها تكتب بالساعة سعيرا إذا أتهموا المكان بعيدا سمعوا لها تغلقا وسفيرا من وإذا أرقوا منها لكانهم ضيقا مقررين دعاهم هلاك فبورا لا تغلقوا هلاك فبورا واحدا فبعوا فبورا من كثيرا قل أذاك خيروا أم جنة قل للنبي وعلى وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ غُرَاهِ فَقَدْ كَذَّبُوا فَمَا تَقُولُونَ فَمَا تَصْبَطُونَ صَرَّاً وَلَا وَمَن يَغْلِي مِنْكُمْ رَضِبَ وَعَلَىٰ أَنْ تَرِبَ وَمَا أَوْزَنَ قَبْلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ يَكُونُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي